ا ل ف ل ا م ح س ب الناس أي يتركون ي ي ق و ل و آمنا أحسب الناس أ ن ي ت ر ك و ا أ ن ي ق و ل و ا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين م ن فَلَا ي ع ل م ن ا ل ل ه ا ل ذ ي ن َ صَدَقُوا وَلَا ي َ ع ل َ م ن ا ل ك َ ا ذ ب ي ن أ م ْ ح َ س ب ا ل ذ ي ن ي ع م ل و ن ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ أ ن ي س ب ق و ن َ س ا ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا ت فإن أجر الله لا ت وهو السميع العليم وما جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا الصالحات لن كفرن عنهم لن كفرن عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملت ووصينا الإنسان بوالديه و ح س ن ا ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وإلا ج ا ه ا ك لتشرك بما ليس لك علم فلا ت ط ع ه م ا ووصينا الإنسان بوالديه ح س ن ا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم، فلا ت ط ع ه م ا إ ل ي َ ا ب ر ج ع ك م فأنبئكم بما كنتم.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 فإذا أُذيَ في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله ولئلا نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالم. ولَيَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا و َ ل ن َ ح ْ م ِ ا ل ْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِن شيء إنهم لكاذبون ولا ي ح م ل ن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون عما كانوا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظ ا ل م و ن فأجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إِذْ ت َ ا ل لِقَوْمِهِ ع ب د ُ ا ل ل َّ ه و َ ا ت َّ ق ُ و ه ُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إ ِ ن َ ن ك ُ م ْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ م ِ ن دُونِ اللَّهِ أ َ و ْ ث َ ا ن َ و و َ ي َ ط ْ و َ تَخْلُقُونَ إ ف ْ ك َ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ م ِ ن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ ف َ ب َ ت َ غ ُ و ا ع َ ن َ اللَّهِ ا ل ر ّ ز ْ ق َ و َ ع ب د ُ ه ُ وَشْكُر إليه ترجعون و إ ن ا تكذب فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَو ي 别 ي س ِ ي ر ُ و ا فِي الْأَرْضِ ف َ ا ظ ر ُ و ا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ ي ُ ا ش ُِ ا ل ن َّ ش أ َ ة َ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعْذِبُ مَن يَشَاءُ ر ح م من يشاء وليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله م و ل ي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله و ل ق ا ِ ه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب عليم فما كان جواب قومه إلا قال قتلوه أو حرقوه فأجاه الله من النار إن في ذلك ل آيات إن في ذالك لا آيات لقوم يؤمنون وقال إنما ا ت خ ذ ت م من دون الله أوثانا مودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضا وما أوكم ا النار وما لكم من الناصرين ف آ م ن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم و و َ ه َ ب ن َ ا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ و َ ج َ ع ل ن ا فِي ذ ُ ر ّ ي ت ِ ه ِ ن ّ ن ب ُ و َ ة و َ ا ل ك ِ ت ا ب َ و َ ت َ ي ن َ ا ه أ ج ر َ ه ُ فِي الدُّنْيَا و َ إ ِ ن ّ ه فِي ا ل آ خ ر َ ة لَمِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ي ن ولو طنث قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ولو طنث قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة تما سبق م ب ه ا من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم الماكر فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتناب عذاب الله إنك من الصادقين قال رب الشرني على القوم المفسدين ولما جاءت ر س ل ن ا إبراهيم بالبشر قالوا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا طالمين قال إن فيها لوط ق ا ل و ا نحن أعلم بما فيها لن ن ج ي ن ه وأهله إن لم رأته إن لم رأته كانت من الغابرين ولم ما ج ا َ ت ْ ر س ل ُ ن َ ا وَلَمَّا أ َ ج َ ء أَتْرُسُلُنَا لُطَسِي أ َ ب ِ ه ِ م ْ و َ ض َ ق َ ب ِ ه ِ م ْ ذ َ ع َ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ م ُ ن َ ج ّ و ك َ وَأَهْلَكَ إلَّا م ر َ أ َ ت َ ك َ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إ ِ ن َّ م ُ ن زِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ر ِ ج ْ ز َ م مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء ِ بِمَا كَانُوا يَكْسُقُونَ ولقد تركنا منها آ ي ت بينة لقوم يعقرون وإلى مدين أخاهم ش ع ي ب ا فقال يا قوم عبود الله ورج اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم ج ا م ِ ي ن وعاده وثمود وقد تبين لكم م م ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل ف ص د ه م عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مساب البيينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ك ل ا أخذنا بذابه، ف ك ل ا أخذنا بذابه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أظلمنا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Amen. <laughs> مثل الذين ا ت خ ذ و ا من دون الله أولياء كمثل ا ل ع ن ك ب و ت التي أخذت ب ي ت ا وإن أوهن البيوت لبيت ا ل ع ن ك ب و ت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نطلبها للناس وما يع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 ل م َ ا أ و ح ِ ي إ ل َ ي ك مِنَ ا ل ك ت ا ب و َ أ ق ِ م ِ ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص َّ ل َ ا ة ت ن ه َ ى ع َ ن ا ل ف َ ح ش ا ء و َ ا ل م ن ك ر َ و َ ل ذ ك ر ا ل ل َّ ه أ َ ك ب َ ر وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م مَا ت َ ص ن َ ع و ن َ و ل ا ت ُ ج َ ا د ل و ا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أزل إلينا وأزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومنها أولئك من يؤمن به، ومنها أولئك من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من ق ب ِ ه من كتاب ولا تخطه ب َ م ِ ي ك إذا لَقَتَ الْمُبَاطِرُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون و ق ا ل و ا لولا أنت ن ِ ل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبي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 كهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل م س م ى ل جاءهم العذاب ولو لا أجل م س م ل جاءهم العذاب ولا يأتينهم ب غ ت ت و ه م لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لم ي ط ة بالكافرين يوم ي غ ش ا ه م العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذ و ق و ا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة يا عبادي الذين آمنوا واسعة ف إ ي ا يفعبون د كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ل ن ب و ئ ن ه م من الجنة غرف غرف تجري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 َ ا ل ش َّ م ْ س َ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ ا ل ل َّ ه ف َ أ َ ن َّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ ع ب ا د ه وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ع َِ ي م ٌ وَلَئِن س َ أ َ ل ْ ت َ ه ُ م مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا ف أ ح ي ا به الأرض، ف ح ي ا به الأرض من بعد موتها لا يقولون ا ل ل ه ق ل ّ ا ل ح َ م د ُ ل ل ه ق ُ ل الحَمْدُ ل ل ه ِ ب َ ل أ ك ث ر هم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبة ل ا له و ل ع ب وإن الدار الآخرة له ا ل ح ي و ا ن وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ د َ ع و ا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى ا ل ْ ب َ ر ْ د فَإِذَا ه م ُ م ْ يُشْرِكُونَ فَلَم ج ه م إلى البر إذا هم ي ش ر ك و ن ل ي َ ك ْ ف ر و ا بِمَا َ ت ي ن ا ه م و َ ل ي ت َ م َ ت ع و ا ف َ س و ف َ ي ع ل م و ن أ َ و ل َ م ي َ ر و ا أ ن ج ع ل ن ا ح َ ر َ م ا ن ا م ن َ و َ ي ت َ خ َ ط َّ ف ا ل ن ا س ُ م ِ ن ح َ و ل ِ ه ِ م أ َ و ل م ي َ ر و ا أ ن ج ع ل ن ا ح َ ر َ م ا ن ا م ن َ و َ ي ت َ خ َ ط َّ ف ُ ا ل ن ا س ُ م ِ ن ح و ل ه ِ م أ َ ف َ ب ِ ا ل ب ا ط ِ ل ي ُ ؤ م ن و ن َ و َ ب ِ ن ل ل ه ي َ ك ف ر و ن و م ن ْ أ ظ ل م م م ن ا ف ت ر َ ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ً ا أ و ك ذ ب ب ا ل ح ق ل م م ا ج ا ء ه أ ل ي س ف ي ج ه ن م م َ ث و ى ل ل ك ا ف ر ي ن و ا ل ذ ي ن ج ا ه د و ا ف ي ن ا ل ن ه د ي ن ه م س ب ُ ل ن ا و ا ل ذ ي ن ج ا ه د و ا ف ي ن ا ل ن ه د ي ن ه م س ب ُ ل ن ا و َ إ ن إن الله ل م ع المحسن. ن ي